إثنان استمع إلى الجمل ثم أعدها. الخط العربي سهل بالنسبة لي الأعمال اليدوية جميلة فن الأبر ممتع فن التذهيب ظريف. فن الخزف التركي ممتع